رجل اخر يقول تزوجت امراه زواجا شرعيا لكنه لم يسجل حسب القوانين المعمول بها في بلد لعدم اعترافه به وقد ظهر للمرأة ان استمرار هذا الزواج في غير صالحها ولهذا تترك زوجها وتسافر للاقامه في بلد اخر فما الطريقة لتخليص نفسها من الزوج الذي لا يرضى ان يطلقها ولو عن طريق الخلع والتنازل عن كل الحقوق ويقصد الزوج بذلك إضرارها حتى لا تتزوج من غيره إذا كان الزوج موفيا لها بحقوقها من النفقة والاعفاف، فحرام عليها أن تتركه وتسافر بدون إذنه وعليها أن توسط أهل الخير ليطلقها إن أرادت ذلك أما إذا قصر في الإنفاق عليها فلها أن ترفع الأمر إلى القضاء لتطلب التطليق وحيث إن دعواها لا تسمع لعدم توثيق الزواج فلها أن ترفع أمرها إلى جهة دينية معترف بها لتتولى بحث الموضوع وبعد التأكد من صحة الدعوة وامتناع الزوج عن الإنفاق بعد محاولة التوفيق تطلقها هذه الجهة طلقة واحدة رجعية على مذهب الإمام أحمد وإذا كان التقصير في اعفافها ومضى على ذلك أربعة أشهر اعتبر الامتناع بمثابه الإيلاء عند مالك أحمد فيطالب من الجهة الدينية بالعودة إلى إعفافها أو تطليقها طلقة بائنة وإذا امتنع عنهما انفسخ النكاح بدون أي إجراءات على مذهب الإمام أبي حنيفة ولا مخلص إلا ذلك منعا للضرر ونحذر من تريد الزواج من رجل زواجا عرفيا غير موثق أن تقع في مثل هذا المأزق ولهذا ننصحها إن تحتم الزواج العرفي أن تشترف أن تكون عسمتها بيدها على ما رآه الإمام أبو حنيفة حتى إذا لم توفق في هذا الزواج أمكنها أن تطلق نفسها منه بدون اللجوء إلى القضاء لانه لا يسمع دعواها وبدون لجوء إلى لجنة وغيرها والله أعلم.